No, uh -huh. نعم ان الصيام مفروض على الامم كلها كما ان الصلاه مفروضه على الامم كلها كما ان الزكاه مفروضه على الامم كلها كما انها قد حد ايضا مفروض على الامم كلها لكن القران نوى عن الصيام يهويا خاصه لسبب انه عباده فيه مشقه Washington. Oh وقال هنا استسلام مقطوع يعني ليس الله ذكينا في المستقبل انما استسلام مقطوع يعني ان الله وحده هو الذي يرى عباده ان كانوا أو او غير صائمين لذلك في حديث الكرسي قال الخسائر لذلك ذلك نصفات يعني الله معروف أنه بنيه عن الطعام وشعر. ويطرم ولا يطعم يعني يطرم منها سبب لكنه بني عن الأكل والشرب. وهو ما يزال. لأنه بنيه عن العالمين. إذا عندما كما في بين الطعام وكان يقول لك نسال وزنك هو الاشقر عندنا الاصل تتصف ايضا بصفه من سقاء الملائكه فانت في عين من الله فكيف بذلك لا يؤدي الصيام الى الله الواحد الواحد الواحد ايضا ان الصيام هذا يعني من العملات التي قيل عنها انها لا تدخل المقاص يوم القيامه ماذا؟ إن الولايات في صحيح الظخالي ولا تزالت، لكن تعقبنا بعض العلماء ما يعني السياسة الأولى المعرصة؟ ما يعني المعرصة؟ يعني الحديث المعرصة يعني سبب صلاطي أو زكاة، يأكل سبب هذا أو هذا، هذا، فتنازل من الحسنة ونازل من الحسنة، يأخذ من الحسنة كيف؟ يعني يأخذ من صلاطي الحفظ الثالثة لكن أوراقي من لا تقعد مع الحفظ الحفظ الثالثة لما يجب أن تتعلم بقول لكم الله قال من الصياط الصلاة فتتثبتها وقال بحفظ فتثبتها وقال بسالثة انما الصياط لا تتعلم إيه لا تتعلم لأنه لا. يباني ومن قبل الحفظ إنما الله هو الذي يجعله الإخطاء في العيون ويجعله الإخطاء في العيون إنما الحفظة تقتنى لا تستطيع الحفظة لأنها تشوقها En dan wordt er في فما بالك بهذه الصيام طبعا لا بد ان يفهم كل انسان ان الصيام الذي يريده الله ان يوصلك الى تقوى الله عليه ابعدك عن المعاصي تقرا وتبتعد عن المعاصي لانك ما دمت قد راقبت ربك في هذا الصيام وسلطه وهناك من لا يراه الا الله ان الله يراك وهذه المراقبه تتفاعل على العبد الصيام، السياط وتصعب وتنمو جدا عملية عمليه مراقبه لله تنمو جدا جدا وتكبر وتكبر جدا بالسياط من العباده الخفيه تفعل العبد وهو يعلم انه لا يراه الا الله, الله, الله. سبحانه وتعالى اقول قولي هذا